جزاكم الله خيرا وبارك فيكم سائل يقول جدتي ماتت وهي تذبح وتنذر لغير الله فهل يجوز أن أستغفر الله لها؟ إذا كنت على يقين أنها على ذلك وأنها ماتت على ذلك فلا يجوز إذا كنت على يقين أنها على هذا العمل وعلى هذا الاعتقاد وأنها ماتت عليه فلا يجوز نعم يقول ما حكم قراءة القرآن في شادر أو خيمة بعد وفاة رجل أو امرأة هذا العمل من البدع المحدثة يعني نصب السرادقات والخيام إما في القبور أو قريبا منها أو نحو ذلك وقراءة القرآن فيها أو نحو ذلك أو جلب القراء لقراءة القرآن وإهداءه ل. الأموات فاد كله من الأمور المحدثة التي لا دليل عليها في هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعم يقول كيف يعرف الشيطان ما في جوف العبد نرجو التوضيح الشيطان له على القلب لما له لما وأيضا كما قال أهل العلم وذكر ذلك من القيم رحمه الله في غاثة اللهفان يسام القلوب بمعنى أنه يتعرف على ميولاتها هل ميل القلب إلى جهة الشهوات أو ميله إلى الشبهات إذا وجد أن القلب له ميول للشهوات وأنه مقبل عليها زين الشهوات في نفسه أما إذا وجده متدينا مقبلا على الدين معرضا عن الشهوات مبتعدا عن المحرمات فإنه يأتيه من طريق الشبهة يأتيه من طريق الشبه، ويجعله يغالي في الدين ويرتكب المحدثات والمبتدعات ويزداد به إلى الوقوع في الشركيات حتى يخرجه من الدين وهو لا يبالي بأن أخرج الإنسان من الدين سواء من جهة الجفاء أو من جهة الغلو سواء بإفراط أو تفريط نعم يقول عندنا أناس في منطقتنا يذبحون في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويوزعون ويقومون بتوزيع اللحم فيقدم إلينا لحم فهل نقبله أم لا؟ هذا هذه الذبائح التي تقام في الموالد والاحتفالات هي ذبائح بنيت على بدع بنيت على بدع وعُب على أعمال محدثة وأخذكم منهم و. تناولكم لما يصنع في تلك البدع هو من التأييد, لهذا العمل وهو من التأييد لهذا العمل وهو عمل محدث لا أصل له في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ولا في عمل الصحابة ومن يطالع كتب السيرة وكتب التاريخ يجد أن بداية هذا العمل إنما كان بعد القرن الثاني. وأما زمن الصحابة والتابعين ومن اتبعهم باحسان لا وجود أصلا لهذا العمل ولا ذكر له ولا وجود له ولو كان هذا العمل خيرا لسبقون إليه لأنهم أحرص منا على الخير وأشد رابه منا في تحقيق الخير نعم يقول إذا مات الإنسان وعليه نذر فماذا عليه من مات وعليه نذر وفى عنه وليه إذا كان وليه مقتدر أو من ماله إذا كان ترك مالا وترك ميراثا يؤخذ من ماله إذا كان النذر الذي نذره طاعة أما إذا كان النذر الذي نذره معصيه فهذا لا وفاء فيه نعم يقول فضيلة الشيخ ما هي صيغة النذور لأصحاب القبور؟ لها صيغه عندها عندهم لهم صيغ كثيرة وسواء أتى بصيغة النذر قال نذرت له أو بصيغة تؤدي المعنى نفسه كان يقول له علي أو ألزمت نفسي أو أنني سأتقرب أو هذا هذه الذبيحة خصصتها لفلان أي المقبور أو نحو ذلك. فايا كانت الصيغة إذا كان مؤدى العمل ونتيجته هو تقديم القرابين والنذور لهؤلاء المقبورين وهو كما تقدم ومر معنا نوع من الشرك لأن الوفاء بالنذر عباده اثنى الله سبحانه وتعالى على أهلها وعلى الموفين بها ومن صرف العبادة لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله وقد قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه